الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله. الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمت تسليما كثيرا.